قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه, فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين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 أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين